وَمَا أُوتتُم مِن شَيْئِم فَمَتَاعُ الْ الحَياتِ الُّنَْا وَزِينَتُهَا وَمَا أُتتُ شَيْئٍ فَمَتَاءُ عِندَ اللهَِّ خَيرُ وَأَدَقَاء وَمَا عِ دَبلَِّ قَيْرُ وَأَذَقَاء افلا تعقلون افلا تعقلون فمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاخيه كمن متعناه فمن وعدناه بوعدا حسنا فهو لاخيه كمن متعناه فَمَا امْتَعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ فَمَا امْتَعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ مِنَ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شركان يا الذين كنتم تدعون ويوم يناديهم فيقولوا ان شركاء يا الذين كنتم تدعون قال الذين حق عليهم القول ربنا هاؤلاء الذين اغوينا قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك عَبَدَ الرَّحْمَنَ الَّذِي مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوْا العذاب وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعُوهُمْ فَلَن يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوْا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَسْتَجِيبُونَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَسْتَجِيبُونَ وَلَوْ مَا يُنَادِيهِم فَيَقُولُ مَاذَا أَجَدْتُمُ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 اَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ أَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا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 يُسْتَرِقُونَ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَبِاللَّهِ له الحمد في الاولى والاخره له الحمد في الاولى والاخره وله الحكم واليه ترجعون